لآن ل ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م ل ألف لام ر را ح ي م ك ن ا ه إ ك للعلوم ت خ ر ج ا ن من ا س ا ت إ ل ى ا ل ن بإذن و ر ربه إ ل ى ص ر ا ط العزيز ح م ي د ه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 و ََ م اسماء أ ر ََْ ل ْ ن ا َ رَسُولٍ ن ل إ ِّ ب ِِ ل الله ن ِ قَرْمِهِ ِ ي ي ُ ب َْ ن َُ فَيُطِلُّ م ْ ا ل ل َّ ه ُ م َ ن ْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ عزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسوعه النابلسي للعلوم ك من ا ل م ا س ل ا م ر ه م ب أ ي ا م الله إن في ي ذلك ل آ ا ت ل ك ل صبار شكور وَإِذْ قَالَ موسوعه النابلسي للعلوم و سُوءَ ن ك م الاسلاميه ع ذ ب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ و ي ت ح ي و ن س ك و ف ذَلِكُمْ ل ب ك م و ل ئ ن كفرتم س و ع ذ ا ب ل ش د د وقال موسى إ ن ت ك ف ر و ا أنتم ومن في ا ل أ ر ض ج م ي ع ا ا فإن ل ل ه ل غ ي ح م ي يأتكم د ألم نبأ ا ل ذ ي ن من ق ب ل ك م قوم نوح ي ه و ث موسوعه ا ل ذ ي ن ب د ل ا ي ع ل م م ه إ ن ا ا ل ل ه جَاءَتْهُمْ ر س ي للعلوم ب ا ب ي ن ا ت ف ر د ا الاسلاميه وإنا لفي شك م ا ت و س و ن ه النابلسي إ ي ه م ت ر ل ل ا ل و م ا ل ا ت و ا ل أ ر ض ي د ع و ا م ي ر لكم من ويؤخركم ويؤخركم إلى ويؤخركم أجل ه فأوحى إليهم ر ك ه الهدى ن شركه دعويه ل ن غير ربحيه م ذات ل ك لمن خ مضمون ق ا ف وعيد و ا ج ت ف ت ح و ا وخاب كل جبار كل ع ل ي م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 لا يقدرون م ا ك س ب و ا ع ل ذلك ى شيء ه و ا ل ن ا ل ا ل ب ع ي د أ ل م تر أن ا ل ل ه خ ل ق ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض ب ا م ي ه ب ك م ويأتي و جديد بخلق م ا ذلك ع ء الله بعزيز ب ز و و ر الحسنى ل ه م و ق و ع ه النابلسي ت ل ع ل و م الاسلاميه Tchau, tchau. كشجرة طيبة أ ص ل ه ا ثابت وفرعها موسوعه ا ي ص ل ن ه ا و ئ القرار ج ل النابلسي ب للعلوم ق ت م لعبادنا ا ل ا وينفقوا مما رزقناهم مما س ا و ع ل ا ي م قبل أن ي ت ي يوم موسوعه و ل النابلسي للعلوم ن الاسلاميه م فأخرج, به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الشمس ف فِي ل لِتَجْرِيَ الْبَحْرِ لَكُمُ الْأَنْهَارِ لَكُمُ ل ك بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ وَسَخَّرَ ا والقمر دائبيه وسخر لكم الليل رب إ ن ه م أ ن ل ب ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ي ه م و من الثمرات و تعلم ما نخفي وما ك ا ت م في م س ا ك ن ا ل ذ ي ن ظ ل و ا أ ن ف س ه م و ت ب ي ن لكم كيف فعلنا كيف ب ى